تم إنجاز هذا التسجيل الصوتي في استوديوهات المديرية العامة للتجديد والتكنولوجيا التربوية التابعة لوزارة التربية القومية بجمهورية تركيا هيا نتعلم اللغة العربية الصف العاشر الوحدة الأولى الشخصيات المثالية الدرس الأول حياة محمد عليه السلام تمهيد تأمل المعلومات التالية عن رسولنا الكريم الاسم محمد اللقب الأمين تاريخ الولادة 12 ربيع الأول 571 مكان الولادة مكة المكرمة اسم الأب عبد الله بن عبد المطلب اسم الأم آمنة بنت وهب مدة النبوة ثلاثة وعشرون عاماً العمر ثلاثة وستون عاماً تاريخ الوفاة ستمائة واثنان وثلاثون مكان الوفاة المدينة المنورة